ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عد فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد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 لَنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا لَذِير وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبان جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود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 والذِي أَو حَنَ إلَكَ منِنْ الْ الكتاب هو الْ الحَقّ مصددّق لما بَنَ يد إِ اللهََّ بعبَاد لَ خَبير بَص ثمَُّ أَوْ رَثْنَ الْ الكتابابَ الذي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 وَل إ زَلَ إن أمْسَكَهُماَا منِنْ أَ أحدَد مِم بعده إنِهُ كانََ حَليمًا غَفُور وأقسمَم بالَِِّ جَهْدَ عمَانِجملَج أَهُم نَذير الَّكونٌُ إ أَهْدَ منِن إحْدَ الْ الأُمَامِ فَلَ م ج أَهُم نَذير ماَا